بسم الله الرحمن الرحيم. قاصم من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون منين إن شأن لزّع fe sayatihim am ba ma kanu for ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّهُ حُكْمًا فوَهَبَ لِرَبِّهُ حُكْمًا وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُعْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْوُ the Lord من أرضكم بسحره فما I'm oh. 5 We إنكم <تصفيق> متبعون had وَأَنْجَئِ لَا مُوسَى dinner ni sunna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 كبو فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون طالو وهم فيها يختصرون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ لهم أخوه النوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما تهي يا موح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ياكم رسول النّامين فاتقوا الله. اشتم جبارين فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأن ك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول تنحتون من الجبال فاتقوا رسول إن فياخذكم لا مجوزا في الغابري قول امين فاتقوا الله حق تقاته تقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا So Bakthar hım ve. What? Altyazı السماء